الموت يا أمي بتحدى الموت الظالم خلى عيشتنا أصعب من الموت روحي على كفي وبتحدى الظالم بالصوت طالع والشعبين تظاهر ونعلي الصوت طالع الموت يا أمي لا تخاف علي الخايف ميت يا إمي والبطل حي طالع على الموت يا إمي لا تخاف علي الخايف ميت يا إمي والبطل حي وأمان عليك يا إمي كلمة العيني لو جالك خبر يا إمي لا تبكي علي لو جالك خبر يا أمي لا تبكي علي أنا يا برجالك يا أمي مرفوع الرأس يا مستشهد برفع رأسك ما بين الناس أنا يا برجالك يا أمي مرفوع الرأس يا مستشهد برفع رأسك ما بين الناس والخايف عايش كالميت ما في إحساس أما الشاهد يا إمي روح بتنباس أما الشاهد يا إمي روح بتنباس يا يامو والله أنا بعرف يا أظلم الدنيا ما فيها أرحم من قلب الأم